بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وله بعد قال ألياء قال الياء وهذا هو الحرف الرابع عشر الأخير من احرف المعاني الرابع من احرف المعاني ما هي الأحادية؟ يعتبر هذا الحرف الأخير من الحروف الأحادية وهي أربعة عشر. إذن الذي يرقم الحروف يكتب على يكتب رقمه عليه. قال حرف مهم له ثلاثة أقسام. الأول أن تكون للإنكار. نحو أزيدني. الحلقة اللي بعد كسرية التنوين للإنكار. يعني أنا اسم محمد. إنسان أقول يا زيد. أقوم أنكر عليه. أزيدني. يعني انا زيد الله يقول انت ما فهمت الدرس اقول له انا اني يعني هل انا هذا النوع انا إني اني لست انا قال قال لي اياه بعد التنوين وهذه النون الموجوده هنا التنوين أو قد تكون للإنكار عن المخاطب يعني إنسان فعل خطافة تنكر عليه قال أفتني أن تكون للإنكار أنحو قد يعني أراد أن يقول قد قام زيد و نطق قد وأراد أن يذكر نسى زيد نسى زيد يقول قد قام ويفكر بالذي أيش بالذي سيقوله هل هو زيد أو غير زيد والذي قام زيد يريد الذكر قام زيد أو عمرو أو خالد وكذا قال قد هذا مدعي هذا التذكار التذكار يعني التذكار هذا يفعل مدري النسيان الثاني عند أن تكون لتذكار نحو قدي إذا أردت أن تقول قد قام فوقفت على قد لتذكر ما بعده لتذكر ما بعده قال وقد تقدم ذلك في الواو الألف صفحة 72 والإنكار يكون بعدهما ذا هاء السكت والتذكار ليس بعده هاء السكت لماذا لأن الإنكار وقوف انكار الوقوف يعني انكار المساله ثم الوقوف لاستماع الرد وجواب الانكار ماذا سيكون واما التذكار فهو وقف بنيه ايش وقف بنيه الوصل فلا يناسب هذا السكت لا يناسب هذا السكت قال ثالثا تكون حرفا يدل على التانيث والخطاب وهو الياء في تفعلين لكن على مذهب من قال على مذهب الأخش المازني صحيح انها اسم مضمر صحيح أنها اسم مضمر هذا الخلاف في المؤنث المخاطبه قال مذهب الأخش المازني انها ماذا انها حرف وقال سيبويه انها اسم مضمر فاضافها الى الضمائر فاضافها الى ماذا الى الضمائر وهو القول الصحيح صحيح انها اسم مضمر وهذا هو قالوا الخلاف في ذلك شهير، وما سوى ذلك يا وصيله ذلك شهير، وما سوى ذلك من أقسام مليات فلا يعد من حروف المعاني. قالك يا التصغير، يا التصغير هذه يا بناء، ويا النسب، ويا المضارع، ويا الإطلاق. قذنيا من يعني قدي، قذنيا قد من نصر الخويبين قدي. قال ويا الإطلاق، ويا الإشباع وغير ذلك مليات. قال فهذا تمام الكلام على أخره الاحاديه ويتعلق بها مسألة أختم بها الباب وهي وهي أن الأصل في هذه الأخره الأحادية أن تبنى على السكون ليس الأصل في الأخره الأحادية فقط إنما الأصل في المبني أن يبنى على السكون الأصل في المبني أن يبنى على السكون قال لأن الأصل مبني أن يسكن لذلك ماذا قال ماذا قال ابن مالك والأصل في المبني أن يسكنا والأصل في المبني ان يسكن قال لأن الأصل مبني أن يسكن ولكن عارض هذا الأصل أمراني أحدهما انما وضع على حرف واحد فعقه هو أن يقوى بالحركه لضعفه الحروف الأحادية ضعيفة بالوضع وضعها على حرف واحد الوضع على حرف واحد ضعف فبماذا يكبر هذا الضعف بالحركه تحريك قال ولكن قال فحقه أن يقوى, أن يقوى بالحركه اضافه والثاني انها عرضه لان يبتدا بها لان يبتدا بها فاحتاجت الى الحركه الا يبتدا بساكن فصار اصلها بهذا الاعتبار أن تبنى على حركة. قال ثم الأصل في حركتي أن تكون فتحة أنها من الضمة والكسرة هي أخت السكون الذي هو الاصل في الخفة وكل هذه الاحرف غير ما لزم السكون جاء على الأصل عليه بنين على الفتح إلا ثلاثة جميع الحروف الأحدية بنين على الفتح ما عدا كم ثلاثة باء الجر ولامه مهى ولا الأمر باء الجر ولا مهي ولا الأمر طيب وماذا بقي من المبني على الجر والمبني والمبني على الكسر مبني على الكسر من الحروف من حروف المعاني كاملة هذه الثلاثة وأضف إليها جيري جيري بمعنى نعم فالمبني على الكسر من حروف المعاني المائة والخمسة كم أربعة هذه الثلاثة وأضف إليها جيري بمعنى نعم جيري بمعنى نعم قال أبنين على الفرق إلا ثلاثة وهي باء القر ولا, ولا مهي ولا مالأفر أيضا يا إخوة الفائده لم يأتي من حروف المعاني مبني على الضم إلا حرف واحد وهو ماذا منذ وهو منذ إذا قررت به إذا قررت به منذ ها منذ هذه الفائدة وبقية أحرف المعاني ما بين أبنين على السكون وما بين أبنين على الفتح أكثرها قال أما, أما الباء فإنها بنيت على الكسر لماذا بنيت الباء على الكسر مشاكلة لعملها لأنها عاملة للقر دائما فاختاروا لها الكسرة فاختاروا لها الكسرة ليجانس لفظها عملها وحكر لحياني الفتح فيها شاذا قالوا به ولا يقاس عليه وذكر ابن جني عثمان هم هذا عثمان ابن جني واصل جني ما اصلها من يذكر اصلها ما هو كلني بالكاف، لكن باللغة وهو رومي، هو رومي الأصل، ولكن العرب إذا عربت الكاف المكسورة بعدها نون تقلبها جيم، قاعدة عند العرب في نطق الأسماء غير العربية، إذا استخدموا كلمة عربية فيها كاف مكسورة بعدها نون مباشرة ماذا يقلب هذه النون؟ قيم مباشرة وأنا أبوها وبعضهم ربما يقرأ هذا الاسم فيتوهم ماذا؟ يتوهم أن هذا الاسم أخذ من الجين أو كذا سارت مشرقة وسرت مغربا شتان بين مشرقين ومغربي آه قال وذكر ابن جني عن بعضهم أن حركتها المذح مع الظاهر نحمرت زيد. واما اللام فإنها تفتح مع المنبر غير المتكلم على الاصل وتكسر مع الظاهر فرقا بينها وبين لام الابتداء الا في المستوى الاثبيت المتعجب منه في النداء فتفتح تفتح معهما قال فانها تفتح فيهما مراجعه للاصل لانهما واقعان موقع الضمير يعني عندنا الاسم المنادى المستوى الاثبيت المتعجب منه كلها من كلها من ماذا من انواع المنادى انواع المنادى انواع منها المنادى ومنها المدعو ومنها المتعجب منه ومنها نداء المتعجب منه نداء المستغاث به نداء المستغاث له نداء المندوب هذه كلها من انواع المنادى والمنادى والمنادى يعني ماذا يعني أصله أصل استخدامه لا يكون إلا في الخطاب والخطاب من حقه أن يؤدى بعيش بالكاف وكاف الخطاب دائما ماذا مبنية كاف الخطاب مبنية لذلك بني المنادى الآن المنادى المفرد العالم لما أقول يا محمد مبني لماذا مبني في النداء فقط وفي غيره معرب مبني في النداء لأنه أشبه كاف الخطاب أشبه كاف الخطاب المنادى دائما يكون منادى للمخاطب لذلك يعني بنية يا محمد يا محمد لم يبنى المنادى على الضم إلا تشبيها له بماذا؟ بكاف الخطاب إن كاف الخطاب مبنية والمنادى يحل محل كاف الخطاب يحل محل كاف الخطاب يا محمد بدل ما اقول يا انت ماذا اقول بدل ما اقول يا انت اقول يا محمد خاطبك انت امامي اقول يا محمد يا سليمان يا احمد يا يعني مباشره فلذلك بني بني المنادى لاجل هذا قال لانهم موقعان موقع الضمير موقع ضمير ايش موقع ضمير الخطاب وضمير الخطاب وضمير المخاطب ما هو الاصل فيه الفتح قال لانهم واقعان موقع الضمير كل منادى حال المحل الضمير ما معنى كل منادى حال المحل الضمير كل منادى واقع موقع او موقع ضمير المخاطب كل منادى واقع موقع موقع ضمير المخاطب هذه قاعدة مطلقه كل منادى واقع موقع ضمير المخاطب او ضمير الخطاب كل منادى واقع موقع ضمير الخطاب قال وما ذكرته في لام الجر هو اللغة الوصحى ولغة خزاعة كسر اللام مع المضمر يقولون لك وله وليها هذه لغات هذه لغات تجعل عليها لغات أين تحتاج في الفوائد المتشابهه أن تجمع ماذا؟ أن تجمع اللغات. يقول لك في لغة كذا، وفي لغة كذا، وفي لغة كذا. هذه لغات القبائل تحتاج إلى جدول في دفترك. من اجل إتقان مادة الكتاب. فماذا تكتب عليه في الحاشية؟ وفي لغة دائما تكتب لغات في الحاشية. من اجل اذا رجعت إلى دفترك الفائد المشابهة. جمعة اللغات لغة خزاعة مثلا فتح لام القر لغة كذا لغة أكلون البراغي هي لغة كذا وكذا ومعناها كذا وكذا لغة قال فلانه لغة قال فلانه يعني مباشرة على طول يعني اللغات هذه يعني تكون في متناولك في متناولك تماما يعني لا تحشر عليك اتقان مادة النحو إذا أنت أتقنت مثلا القنى الداني يعني كتاب في حروف المعاني واتقنت العوامل لا تعشر عليك بعد ذلك ماذا يعني خبايا النحو ومكنونات النحو قال كما تكسر مع الظاهر وحكى ابو عمرو ابو عمرو هو ابن العلاء احد يعني احد من اهل السنه قال ويونس وابو عبيده وابو عبيده وابو الحسن الحسن هو الاخش قال ان من العرب من يفتحها مع الظاهر على الإطلاق فماذا ما فماذا يقول لزيد لزيد قال ولغة لغه و لغه عكل ما معنى بل عنبر بل عنبر ب معناها بني بني لكن اليه تحذف التقاء الساكنين من بني اليه تحذف التقاء الساكنين والنون والنون تحذف لأنها بعدها ألب وهذا من غرائب من غرائب باب التقاء الساكنين من غرائب باب التقاء الساكنين يعني أنك تحذف اليا التقاء الساكنين ثم تحذف النون تحذف النون بني تحذف نوم بني إذا أتت بعدها إيش إذا اتى بعدها اسم محلى بأل بني الحارث ماذا قالوا فيها بل حارث وبني العنبر ماذا قالوا فيها آه بل عنبر بل عنبر بل عنبر فمعنى باء معناها بني معناها بني إلا أن بعضهم ماذا الا ان بعضهم بارك الله هي كم قد ماذا قد يستخدمها سواء كانت كان بعدها يعني الف كان بعدها أل او ليس بعدها ال بعضهم يستخدمها يقول ب بعدها أل او ليس بعدها ال وهذه انما تستخدم اذا كان بعدها ايش إذا كان بعدها ال بن العنبر نقول في العنبر لأن بعدها ال بن الحارس نقول بالحال لأن بعدها ال مثل هذه مثل هذه مثل هذه الاشياء قال قال, قال وبالعنبر فتحها مع الفعل عندهم لغة هذه لغة اكتب عليها لغات أيضا قال وباللغة عقل وبالعنبر فتحها مع الفعل قال ابو زيد سمعت من العرب من يقول ما كان الله لا يعذبهم بفتح اللام وهذا قرأها ايش غير عالم غير عالم بماذا غير عالم بسند الايه وبنطقها والا لا يجوز له ايش لا يجوز له قراءه القران على مقتضى لهجته لأن القرآن سنة ايش سنه متبعة هذا تكتب يعني تكتب هذا التنبيه لأن قد يشكل قال ابو زيد سمعت من العرب من يقول ما كان الله لا يعذ يعدي لا يعذبهم اي الحلام هذا كيف يقول ابو زيد هو العنصاري هو سعيد ابن عاصم صاحب كتاب النوادر توفي سنه 115 هجريه لكن من يقول اي بمن ايش ممن لم يكن عارفا في القراءه يعني قالها على الخطا وعلى يعني نطقها بلهجته هو خطأ يعني أما من عرف القراءة ثم يقرأ بلهجته فالقرآن ايش؟ القرآن سنه متبعة قرآن سنة متبعة مصدره التلقي من أفاه الشيوخ وإسلاد قال وقرأ سعيد وقرأ سعيد بن الجبار فيما حكى عنه المبرد وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال بفتح الله من أولى نص الثانية لا تزول بفتح اللام الاولى على ايش ان كان مكرهم لا تزول منه هالجبان بفتح اللام الاولى يعني فالفتح بنا يعني بني على الفتح والنصب الثانية اشمع النصب الثاني النصب اعراب الفعل منصوب بانه مضمره ايش وجوبا بانه مضمره وجوبا نقدم النفية طيب وإن كان إن تقدم عليها كون منفي فهي لام ايش هل لام الجحود قدم عليها كون منفي قالوا فتح اللام الأولى ونصيد ثانية ثانية معربة والأولى مبنية ماذا إن هذه نافية إن كان ايوه ما كان مكرهم تزول من الجبال ويصح ان تجعل ايش توكيديه وان كان مكرهم وان كان وانه اي الحال والشأن ان مكرهم تزول من الجبال نعم على الافتراض نعم ففيها يعني ماذا فيها وجهان في الاعراب ومعنيان للايه وجهان في التوجيه لها اعرابان وعلى كل اعراب معنى على كل اعراب معنى وقد مرت بنا كثيرا وذات مرة مرة هنا مع الشيخ وذكرها أيضا القرطبي فيه وابن كريل قال وأما لام الامر فإنها كشرت حملا على لام الجر لأن عملها نقيض عملها والنقيض قد يأخذ إيش حكم النقيض مثل يا إخوة ماذا مثل أن في الجنس لا أن فيه للجنس ماذا تؤكد؟ أن فيه وإن تؤكد الاثبات فقالوا لا أن فيه للجنس تعمل عمل إنا حمل لمن حمل النقيض على النقيدة ولام الامر مبني على الكسر لماذا؟ لأن, لأن لام الامر مبني على الكسر لأنها تعمل الجزم في الفعل مبني على الكسر لماذا؟ ضد ضد لام القر لأن اللام الذي هي حرف جر عملت الجر في الاسم لزين، فلما عملت الجر في الاسم، وهو عمل خاص بالاسم، نوع من الاعراب خاص بالاسم. ولا الأمر عملت الجزم في الفعل، وهو نوع خاص بالفعل، نوع من انواع العراب خاص بالفعل. حمل النقيض على من، على نقيضه، مثل إن إن ماذا أكدت أن ولا أن هي للجنس أكدت الإثبات فالآن لا أن هي للجنس ماذا, ماذا يقول النحا فيها تعمل عمل إيش عمل إنا يقولون تعمل عمل إنا تعمل عمل إنا من أي باب وإنا تؤكد الإثبات ولا تؤكد إيش أنه من باب حمل نقيض على نقيضه حمل ضد على ضده من هذا قال قال لأن عملها نقيض عملها ومن كلامهم ومن كلامهم هذا ومن كلامهم ما هو التقدير دائما دائما إذا قال العلماء ومن كلامهم معناها ومن سنن كلام العرب ومن كلامهم أي ومن سنن ومن سنن كلام العرب أي من طريقة وضع الكلام العربي هذه الطريقة ومن كلامهم حمل النقيض على النقيض من كلام يحول النقيض على النقيض كما يحول النظير على النظير كما يحول النظير على النظير قال وتقدم أنها قد تشكم بعد الفاء والواو ثم وعلّة ذلك فليراجع وعلّة ذلك فليراجع وهاء. وعلّة ذلك فليراجع أي تشكم بعد اللام والواو هذه هلام الأمر مرت بنا صحة كم هلام الأمر نريد أن نحيل لام الأمر لام العمر لام الجازمة تسمى لعم <تصفيق> هذه اللهم لست طلب لعم أين ماذا؟ إيه الجازمة هي لام العمر. طيب أين ذكر الله؟ انها قد حركت هذه اللام الكسر حركت هذه اللام الكسر صفحه 112 112 طيب تكتب 100 112 قالوا وهذا فصل اطال فيه النحويون وما ذكرته فهو خلاصه فهو خلاصه كلامهم الله اعلم وفي الباب حالات هل ابن هشام ذكر كل ما يتعلق مع حال أحال المسائل الذي فيها تفاريع نحوية قال فليراجع وليس هذا موضعه يعني ما كان متعلق بأحكام نحوية كثيرة لم يتقل الكتاب به مثل أحكام الواو مثل كذا مثل يعني أشياء من هذا طيب إن شاء الله إلى هنا بهذا نحن قد انتهينا من الباب الأول يعني انتهينا من المقدمة، ثم انتهينا من الباب الأول من أحرف المعاني وهو الأحرف الحادية وهي 14 حرف وهي 14 حرفا وهي 14 حرفا وهي ماذا؟ الهمز والباء والتاء والسين والشين والفاء والكاف واللام والميم والنون والها والباء والألف والياء. طيب إن شاء الله إلا هنا سكم الله خيرا والحمد لله بالعالمين